صوت يلا اللهم صلى الله عليه وسلم على علي علي, علي يا علي ايه تتفتح السعد لما اناادي يا علي لما اناادي يا علي تتفتح السعد لما اناادي يا علي لما اناادي يا علي ينزع كل همومك قد لما اناادي يا علي لما, أنا أنادي. يا لما أنا أنا يا ما تبقى والذل الشداد لما أنا أنادي ما يحصل الفرح عدد لما اناادي يا علي لما اناادي يا علي بقلبي ضميتك هو واهل بيتك بقلبي ضميتك علي علي علي علي يا مولانا علي علي, علي الله يا لبي يا رف لما انا نادي يا علي لما انا خير وسعد بي يا لما انا لما انا نادي يصعب وصف لما انا نادي يا لما انا <صحيح> ولايته بس اعترف لما نانجف لما نانجف الجود غطانه وبعطفة يرعانه الجود غطانه وبعطفة يرعانه علي, علي علي علي علي علي يا مولانا علي علي صوتك علي علي الله, الله الكون يطرب ينتشي لما انا نادي يا لما انا نادي يا علي لما انا ما خاف ما خاف ولا اختش لما انا لما انا نادي روح يا رقص فرفشه لما انا هذا الوصل هادي افدي مولادي هذا الوصل هادي افدي مولا ايه علي علي علي علي تعال يا مولانا الله يا بنسمد وجروحي صبح لما انا لما انا نور روض والروح فرح لما انا نادي يا علي ايه لما انا نادي يا علي جاب القلب يا لما انا نادي لما انا لما اناادي يا علي المنيره عقلي سبح لما اناادي يا علي ايه لما اناادي ايه جميع علي علي علي علي علي مولانا علي الله علي علي الله ايه كل الملايكه تجتمع لما انا انادي يا العيد شمع لما انا انادي يا علي لما انا لما انا بس حدرب قلبي يشعل لما انا لما انا انادي حبل النجات لنا وولايت الجنه حبل النجات لنا وولايت الجنه علي علي, علي علي علي علي يا مولانا علي علي الله علي, علي